بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرى غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فَزُدُبًا يَصِيرُونَ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعْ مُكَذِّبِينَ وَالدُّهُولُ تُذْهِنُ فَيُذْهِنُونَ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع الخير معتد لثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين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 فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصرين فتنادوا المصبحين أنردوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين فلما رأوها قالوا نحن محرومون قال أوسطهم ألم قل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا اننا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها اننا الى ربنا راغبون كذلك العذاب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 أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمُ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمُوا أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ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 فقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيذي متين أم تسألهم أجرا فهم مغرمين مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبلون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ ناداه وهو مكذوب لولا أن أنت ذار كون نعمة من ربه لنبيذ بالعراء وهو مذنب فجتباه ربّه فجعله من الصالحين. وَإِيَّاكَ الَّذِينَ كَفَاهُ لَا يَذْلِقُونَ كَبِئْرَ صَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الْذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ